هذا هو الباب السادس والعشرون باب ما جاء في الكهان جمع كاهن ومثله الكهنة يجمع على كهان فعال وعلى فعل كهنة قال هنا شارح أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغميض الأكيد والوعيد الشديد وما جاء من الأحكام في نحوهم قالوا نحوهم الرمالين كالعرافين والمنجمين والرمالين لما ذكر السحره وانواعه ذكر احكام الكهان ونحوهم ذكر السحره باب ما جاء فيه السحر ثم اتبعه بباب ذكر شيء من أنواع السحر يعني ذكر بابين قال ذكر ان احكام الكهان ونحوهم. ونحوهم لمشابهتهم للسحره والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات عن الحوادث يعني عما يتعلق الأرض في مستقبل الزمان فيما يقع في المستقبل يعني يخبر عن عن المستقبل ويدعون معرفة الاسرار وياخذون عن مستلق السمع هكذا قيده وهو قول لي لبعضها العلم ان الكاهن يدعي علم الغيب وياخذه عن يجين وإذا ادعى علم الغيب وأخذه بسبب لا عن الجن فهو العرف هذا وجه لبعضهم فالدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن, الكاهن في أذن الكاهن قال هنا قال الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى الكاهن لفظ يطلق على العراف يعني تم خلاف بين أهل العلم سيذكر كلام التيميه في آخر الباب أن العراف اسم جنس يعم الكاهن وغيره وبعضهم جعل كل منهما له معنى كل منهما له له معنى فكل منهما يدعي علم الغيب إلا أن الكاهن ياخذه عن عن الجن فإن أخذه لا عن الجن حنيذ نكون العراف وعلى كل هذا أو ذاك فالنتيجة واحدة مسمى من حيث الحكم الشرعي واحد قال الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم منجم تنجيم كما مر معنا وقال الخطابين الكهان فيما علم بشهادة الامتحان شهادة الامتحان يقصد به ماذا الاختبار يعني لأن هذا العلم كالسحر لن نعرف نحن وإنما نأخذه عن عن السحرة هكذا بمعنى أن الساحر يبين كيف يفعل السحرة فإذا لم تلتقي بساحر حينئذ كيف يكون الأمر تأخذ عن الكتب قد تصيب قد قد لا تصيب واضح هذا هنا قال بشهادة الامتحان بمعنى ماذا أنه امتحن قيل له كيف تفعل كذا وكذا فأجاب وإذا جاب الكاهن عن نفسه بنفسه حينئذ صار السناد عالية وكذلك ما يتعلق به بالسحر صحيح او لا هذه العلوم لا تدرك إلا بأخذها عن أهلها أو بالتجربة والتجريب هذه يمرق بها الانسان من من الاسلام انتبه قال قال الخطابي الكهان فيما علم بشهاده الامتحان قوم قوم لهم اذهان حاده ونفوس شريره اذهان حاده يعني عندهم شيء من الذكاء اهل الباطل قد يكونون اذكياء كما ان اهل الحق قد يكونون اذكياء ونفوس شريره ولا تلازم بين الذكاء وبين الحق صحيح او لا لا تلازم قد يكون بليدا وهو صاحب حا يكون موحدا مسلما وقد يكون ذكيا وهو كافر متدين عن الإسلام ليس بمسلم قالوا نفوس شريرة وطبائع نارية فهم يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث سألون استفتاء في الحوادث التي عبر عنها بيب الكائنات في مسبار فيلقون إليهم الكلمات بمعنى اختصارا أنهم يسألون ويستعينون الجن بالجن في الاخبار عن الأشياء المغيبة يجيبونهم وكما سأتي أن الجن يسترق السمع عن الملائكة ويذكرون كلمة هي حق ويزيدون عليها مئة كذبة قال وكانوا قبل البعثة كثيرين كثيرين يعني كهال كشق ووسطيح شق فعين سطيح قيل اسم رجل من بني ذئب في جاهلية الجهلاء كان يتكهن يعني اسمه رجل كاهن سطيح وشق كذلك كاهن قديم معروف قاله ابن دريد اسمه شق قيل سمي بذلك لأنه ولد شقا واحدا والله أعلم يعني نصف وكان في زمن كسرة أنو شروال وقيل الشق جنس من أجناس الجن على كل هذا أو ذاك أسماء لي فمنهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل به على مواقعها كأصحاب النجوم يعني يستدلون ينظرون في أشياء إما في الحصى وإما في شيء يتعلق به الأمور التي تمسكون بها من الأسباب الظاهرة ويخبرون عن المستقبل من كلام من يسأله أو فعله أو حاله كلام من يسأله لذلك قد يأتي ويسأله ما اسم أمك ماذا تفعل كذا لابد من معرفة ماذا بعض الأحوال من أجل أن يصل إليه الجن قال وهذا يخصونه باسم العراف باسم العراف كالذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضاله نحوه هذا الغيب النسبي الغيب النسبي وهو قول لي لبعضهم بمعنى أن العراف يخبر عن شيء وغيب وقع لكنه لا يعلمه الإنسان فإذا ضاع عنه وله شيء ما أخبره يذهب إلى العراف فيخبره دبتك في موضع كذا وكذا هذا ليس غيبا مطلقا صحيح ليس غيبا مطلقا انه وقع حينئذ السعين بالجن فيعرف يعلم ماذا مواضع هذه الحوادث لكنه ليس في المستقبل وإنما في شيء وقع ومضى وبعض فرق بين العراف والكاهن بهذا الاعتبار العراف يخبر عن شيء وقع والكاهن يخبر عن شيء سيقع فرق بين النوعين وكلاهما يستعين به بالجن قال وبعد البعثة قل مستريق السمعين لأن الله حرص السماء بالشهم وأكثر ما يقع ما يخبر به الجن أولياءه من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية وقد اغتر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء الله وهم من أولياء الشيطان كما قال تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية إذن مما ذكره المصنف رحمه تعالى أن بين الكاهن والعراف أن بينهما فرقا ثم اختلفوا فيه في هذه الفروق فإذا قيل هم بمعنى واحد لا إشكال وإذا قيل العراف اسم جنس يدخل تحته الكاهن والمنجم والرمال ونحو ذلك كذلك لا لا إشكال العبرة به الحقائق المعاني العبرة بالحقائق المعاني بمعنى أنه لا يستعين بجن ولا يخبر عن ماض وشيء وقع ولا يخبر عن عن مستقبل وأما الأسماف هذه الأمر والنزاع فيها خفيف قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها ذكره أبو مسعود الثقفي في مسندها وكذلك سماها بعض الرواة الحديث في مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه أربعين يوما هذا شرط اولى من هذه شرطيه اتى عرافا خصه اولى الاتيان ليس مطلقا اتى عرافا فاذا اتى غير عراف حكمه يختلف اتى عرافا فساله فسأله هذا معطوف على على أتى يعني جمع بين بين الاتيان والسؤال بين الاتيان والسؤال فإذا أتاه ولم يسأله ها يدخل في الحديث الجواب لا وإنما هو محرم كما سياتي فلا تأتهم هو محرم لا إشكال فيه لكن لا يدخل فيه في النص يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاصه خاصه ماذا خاصه نوع الاتيان لأن الاتيان قد يكون عاما يأتي يعلم أن هذا البيت بيت كاهن فأتاه هذا حرام لا يجوز شرعا ثانيا لم يسألهم هل نقول بأنه لم تقبل لهم صلاة أربعين يوما الجواب له لماذا لكون هذا الحديث دل على عقوبة خاصة والعقوبات معلومة أنها توقيفيه فإن إذا نزلت على وصف خاص وجب أن يتحدا وجودا وعدما صحيح وجوداً وعذمة، فالعقوبة خاصة هنا حرمان من قبول أربعين يوماً من الصلاة وعام الصلاة الفجر إلى اخره وثانياً هذا موقف على على السؤال، فإذا أتاه ولم يسأله حنيذ اختلف الحكم الشرعي ثالفاً حكم الشرعي سقطت العقوبة الخاصة بقي ماذا بقي النهي العام حنيذ نكون محرماً على على اصله إذا فسأله من أتى عرافا فسأله عن شيء عن شيء ها نكرة في سياق الشرط تام اي شيء اي شيء ولو كان شرعيا ها ولو كان شرعيا نعم اي شيء ولو كان دنيويا فليس الحكم خاصا بامور الدنيا بل قد يكون في امور الدين فصدقه عطف على ها عطف على ماذا على السؤال عطف على ماذا على شيء عطف على ماذا على الجواب عطف على ماذا اذا قلنا على اتى حينئذ ها كيف نفهم النص ابغى نتعلم كيف نقلب الالفاظ لو عطفناه عطفه على على اتى من اتى فصدق يكون ماذا اي, أي صار عندنا صورتان اتيان وسؤال اتيان وتصديق طيب واذا عطفناه على السؤال صار عندنا صورتان اتى فسال فصدق اتى فسال فلن يصدق صحيح قد ياتي ويساله لكنه لا يصدقه دخل في النص ها دخل او لا لا إله إلا الله لم يقل قولان من اتى عرافا فساله فصدقه من اتى عرافا فساله فلم يصدقه الثاني ما حكمه حرام حرام اثم اثم لكن هل نقول بانه لم تقبل له صلاه الجواب لا الجواب لا، إذن عندنا أمور إتيان ثم لابد من سؤال ثم السائل قد يصدق وقد لا يصدق فإذا صدق جاء النص وإذا لم يصدق حينئذ لا يترتب عليه العقوبة الخاصة إذن كل حكم كل لفظ هنا له, ماذا؟ له مفهوم به بهذا الاعتبار هذا بناء على أن فصدقه هذه من أصل الحديث وإلا هي ليست في مسلم كما سيأتي من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول بالذي يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما أربعين يوما هذا تقييد بعدد معين حينئذ يكون ماذا؟ يكون توقيفيا لا نحكم بزيادة يوم ولا بنقص يوم من هذه العقوبة حينئذ تخصيص لعدد. والتخصيص بالعدد هذا غير معلل غير معلل لما خصت صلاه الفجر بركعتين الله اعلم لما خصت صلاه الظهر بركعت باربع ركعات الله اعلم لما خص رمضان بثلاثين يوما الله اعلم صح او فالعدد غير, غير معلل بذاته ولا يمنع ان يكون في بعض المواضع ان له مفهوما ان له مفهوما قال هنا وفي بعض الروايات الصحيح وفي بعض الروايات الصحيح دا مسلم كذلك من أتى عرافا عراف صيغة مبالغ من العارف أو نسبة أي من ينتسب إلى العرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة قال الشارح سليمان ليس في مسلم فصدقه بما يقول ليس في مسلم فصدقه بما بما يقوم لأنه كما سيأتي أنه إذا صدقه كفر بما أنزل على محمد حينئذ فرق بين مصدق وغير مصدق ولو وقع السؤال ولو وقع السؤال حينئذ ليس كل اتيان لعراف أو كاهن يكون كفرا في ذاته بل باعتبار ماذا؟ باعتبار التصديق وعدمه وأما إذا, إذا اتى ولم يسأل فهو آثم اتى وسأل ولم يصدق فهو آثم لكن لا يكفر فيه في الحالين وأما إذا اتى وسال فصدق لانه سيدعي ماذا علم الغيب واذا كان كذلك حينئذ يكون قد قد كفر كفر بما انزل على محمد إذا فصدقه هذا ليست عند عند مسلمه قال قال الشارح ليس في مسلم فصدقه بما يقول وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك فيه في خبره لأن اتيان الكهان منهي عنه مطلقا اتيان الكهان هذا مثل مجالس السوء يكونوا ماذا؟ يكون منهيا عنه مطلقا كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تاتهم يأتون الكهان مطلقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا تأتيهم لا ما نوعها نهية تأتي ها فعل مضارع ملزوم بلا نهية وجزم حذف اليا فلا تأتي هذا الاصل تأتيهم تاتهم إذا حذفت الياء للجاسم طيب بقي هذا استدلال لغوي بقي الأصولي تأتي فعل مضارع جاء في سياق النهي والفعل نكره كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ها يا عم حينيذ نكرة في سياق النهي فلا فرق بين النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي عند أهل العربية عند أهل العربية قال هنا إن منا رجالا يأتون الكهان قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له فلا تأتهم وهذا عام أو لا هذا عام يعني مجرد الاتيان ولو لم يكن ثم سؤال حينئذ نكون من عنه نحن لأن قد يأتي آت ويتفقه من هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافة فسأله وأنا جئت ولم أسأله جئت ولم ولم أسأله حينئذ يقول العصر ماذا العصر النهي العصر النهي إلا إذا كان امتحانا من أجل أن يختبر فيعرف هل هو من الكهان عرفين من أجل أن يحاسب مثلا من أجل أن يقتص منه. حينئذ هذا يكون جائزا لكن لمن يعلم وأما غيره فلا قال فلا تأتيهم ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب وذلك موجب للوعيد بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله وقوله لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها إذا سأله فلم يصدقه ولم لم يصدقه حينئذ نقول ماذا هذه العقوبة تدل على أن الله تعالى على أن الله تعالى لا يقبل منه الصلاة وليس المراد أن الصلاة باطله في نفسها بل إذا استوفت الأركان والشروط حينئذ تكون صحيحة وأما القبول حينئذ نكون عقوبة له فلا يقبله الله تعالى قال أي لا ثواب له فيها لاقترانها بالمعصية وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطه وأركالها فإنها لا تلزمه الإعادة أجمع يعني أتى فسأل حينئذ قال ماذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما معنى ذلك أنه يقضي يصلي ويلزم يصلي ولو كانت لا تقبل لو ترك الصلاة أربعين يوما من أجل أنه لا تقبل قلنا كفرت صحيح أو لا إذن يجب عليه أن نصلي ثم إذا صلقنا عقوبة لك من الله تعالى لم تقبل لك صلاة أربعين يوما حينئذ الصلاة الصحيحة أو صلاة الصحيحة وفرق بين الصحة والقبول فرق بين الصحة والقبول وقد يكون الشيء صحيحا ولا يقبل ولا, ولا, يقبل, ولا يقبل إلا ما كان, كان صحيحا لا يقبل إلا ما كان صحيحا وقد يصح الشيء ولا يقبل قال اقترانها بالمعصية وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها واركانها فإنها لا تلزم الإعادة اجماعا وفيه النهي في الحديث النهي عن اتيان الكاهن ونحن مطلقا ولو لم يسأل وإذا كانت هذه حال السائل عقوبة له لم تقبل له أربعين يوما صلاة فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم صحيح او لا سلال صحيح او لا سلال صحيح في. في محله. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. يعني لو تجاهروا وصارت الأمور ماذا مما يجهر به الناس كهانا يعني يعني يفتح له محلا مثلا أو كاهن وجب على من كان قادرا أن يزيله وجب على من كان قادرا أن يزيله يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير على من يجيء إليهم على النوعين هذا وذاك إذن الحديث دل على أن من أتى عرافا فسأله حينئذ جاءت هذه العقوبة الخاصة لم تقبل له صلاة أربعين يوما صلاة حينئذ الأربعون يوما بجميع فروضها لا تقبل له صلاة لأن الصلاة جاءت نكرة في سياق في فتعم ليس خاصه بالفجر دون غيره بل هي عامه قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود من اتى كاهنا كالسابقه بمعنى ماذا جملة شرطيه من أتا كاهنا فصدقه هذا نسبة الى الصدق. إلى الصدق الصدق يعني اعتقد أنه صادق يعتقد صادق فصدقه بما يقول بما يقول يعني بالذي يقول بقوله يكون فيه ماذا يكون فيه عموم بما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق ها حتى ما يحتمل أنه صدق لأن اللفظ عام هنا بما يقول أي بالذي يقوله فيه عموم أو لا فيه عموم وجه العموم ماذا أنه قد يعتقد أن الأمر في نفسه كذلك حينئذ يكون ماذا يكون تصديقا له يكون تصديقا له هذا باطن حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز تصديقه لأن الأصل فيهم الكذب والأصل في النهي عن الاتيان إليهم قال فقد كفر بما أنزل يعني بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن كفر بالقرآن والذي كفر بالقرآن ها. كنوا كافرا كفرا دون كفر أو كفر أكبر كفر دون كفر أو كفر أكبر ها. أكبر أوصل كفر بالقرآن أكبر مع ان ثم رواية لما أحمد أن هذا النص محمول على كفر دون دون كفر لكن ظاهر النص هو أنه كفر أكبر قال رواه بدون قال هذا الحديث مختصر ولفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ورواه أحمد والتنمذي والنساء بنحوه وغيره وله شواهد صحيحة وقد ضعف البخاري والبغوي والبزار هذا الحديث بخاري والبغوي والبزار هذا الحديث بهذا الاسناد أما متنه فصح مفرقا لا سيما ما يتعلق به الجزء الذي معنا هنا الذي معنا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطه ما عن هكذا بيضا مصنف لسم الراوي والأربعة هم أهل السنن أبو داود والنسائي والتلمذي وابن ماجه وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده على شرط الصحيح وصحاحه العراقي في أماليه فقال حديث صحيح وقوه الذهبي فقال إسناده قوي والمصنف تبع فيه الحافظة يعني ابن حجر في الفتح فوهم أو لعله أراد الذي قبله على كل هذا أو ذات لأن عزوه إلى الأربعة لم يروه أحد من الأربعة وللاربعه أهل السنن أبو داود والنسائي التنميذ بن ماجه لم يروي أحد منهم هذا, هذا الحديث حديث يكون فيه ماذا يكون فيه وهم يكون فيه وهم تبع فيه الحافظ من حجر رحمه الله تعالى قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول جمع بين الاثنين الأول عرافا حديث ثاني كاهنا هنا جمع بينهما إما شكا من الراوي وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك إما هذا وإما ذاك من اتى عرافا أو كاهيا فأو يحتمل أنها للشك إذا كان من الراوي أو يحتمل أنها للتنويع فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وفي الطبران عن واثلة مرفوعا من اتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين لينا فإن صدقه بما قال كفرا قال المنذر ضعيف وقال الهيثمي فيه سليمان بن أحمد الواسط متروق يعني لم يثبت والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه يعني ما جاء النص بحرمان من القبول أربعين يوما هذا مقيد بمجرد السؤال ومقيد بأنه لم يصدقه وإلا إذا صدقه حينئذ يكون ماذا يكون كافرا يكون كافرة. قالوا الأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لماذا؟ لأنه اعتقد أنه يعلم الغيب وهذا كفر كفر في ذاته من النواقض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فإذا اعتقد أن زيد من الناس يعلم الغيب كفره بمجرد ماذا؟ بمجرد اعتقاده ولو لم يذهب لو اعتقد انه يعلم الغيب بمجرد اعتقاده كفر قال وظاهر الحديث انه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه كان لاعتقاده انه يعلم الغيب قال بعد ذلك وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن المله او يتوقف فيه كما هو اشهر الروايتين عن أحمد يعني فيه روايتان عن الامام احمد في تفسير الكفر هنا هل هو كفر أكبر أم أنه كفر أصار أو يتوقف صار ماذا من أحاديث الوعيد حينئذ قال الله اعلم انما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ظاهر النص أنه كفر أكبر فلا يعدل عنه إلا, إلا بقرينه كفر بما أنزنا حينئذ هذا كفر أكبر في أصلي لو لم يأتي هذا الحديث لعلمنا ماذا أن من اعتقد جواز علم أحد من الناس الغيب المطلق حينئذ حكمنا عليه بكونه كافرا قال والذي يصدق العراف كان المصنفون لم يرد التنصيص على مخالفه الإمام احمد في اشهر روايتين لكنه علل بماذا بانه كفر اكبر قال والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت وإذا كان كذلك مسلم ليس بمسلمه إذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ صار كافرا ليس بمسلمه فاذا اعتقد ان ان هذا يعلم الغيب حينئذ لم يكفر بالطاغوت انظر هذا الربط بين بين هذا الناقض وبين الكفر بالطاغوت يعني كل ناقض هو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت صحيح ربط أم لا حينئذ قد يقول قائل ما جاء النص بأن هذا النوع داخل في ماذا بان هذا النوع داخل في الكفر بالطاغوت وأن الكفر بالطاغوت المراد به ماذا ما يدخلك بالاسلام وما يخرجك حينئذ صار نقضا الكفر لي الكفر بالطاووت انتبه لهذا قال رحمه الله تعالى والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاووت بل مؤمن به وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين عن عن الشياطين إذن فرق بين بين الحديثين الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيها ذكر تصديقه على الصحيح وما جاء في الرواية السابقة فهو وهم وإن كان عند الإمام أحمد هي ثابتة فصدقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيده به بالتصديق قال هنا ولأبي يعلى بسند جيد قال الحافظ علي المسعود مثل موقوفا أي مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا على ابن مسعود وأبو يعلى هو الإمام الحافظ محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الموصلي فتح المين صاحب التصانيف كالمسند غين روى عن يحيى ابن معين وخلق مات سنة ثلاثمائة وسبع وهذا الاثر رواه البزار ايضا ولفظه من اتى كاهنة أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومثل هذا له حكم الرفع لأن ما يكون مكفرا وما لا يكون مكفرا هذا ما رده إلى الوحي فإذا جاء عن صحابي ما حينئذ قلنا هذا لا يحتمل للاجتهاد وإنما له حكم ماذا؟ له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم يعني كفرا أكبر لانهما يدعيان علم الغيب الذي سأثر الله به الشارحون رحمه ذهب إلى أن الكفر إنما يكون كفرا أكبر هو ظهر النص كما أخبر به في كتابه وذلك كفر والمصدق لهما يعتقد ذلك يعني للساحر والكاهن يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا لما لأن الرضا بالكفر كفر إذا رضي بالكفر كفر صحيح أو لا قاعده وإذا أراد الكفرة لأن الإرادة قد يريد شيئا ولا يرضى به الإرادة أعم من من الرضا الإرادة أعم من الرضا قد يريد الشيء ولا يرضى به لكنه يريده وقد يرضى عن الشيء ولا يريده لكن إذا اجتمعه حينئذ نقول ماذا أراده ورضي به وإذا رضي بالكفر فقد قد كفر وإذا أراد الكفر فقد قد كفر قال رحمه تعالى وذلك كفر المصدق له من يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده. لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده والكفر بهذه الأمور كقول تعالى يؤمنون بالجبت والطاوث كما مر معنا قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار باسناد جيد ليس منا هذه لا تدل على الخروج على المله. صحيح ليس منا المراد ليس من أتباعنا وليس من اشياعنا وليس ممن على منهجنا وطريقتنا يعني لم يسر على مسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قيل ليس من أهل سنة الجماعة لا يقتضي ماذا أنه كافر صحيح إذن ليس منا ليست عبارة دالة على الكفر لا تدل على الخروج من الملة بل على حسب الحال ليس منا من تطير بنفسه هو فعل الطيره أو تطير له يعني تطير لغير أو ذهب هو لشخص ما أو تكهن هو بنفسه أو تكهن له طلب ذلك أو سحر أو سحر له قال هنا فيه وعيد شديد لأن قوله ليس منا ليس يفعل ذلك من اشياعنا العاملين باتباعنا المقتفي المقتفين لشرعنا فيه وعيد شديد فيدل على أن هذه الأمور من الكبائر من من الكبائر هذه من الصيغة التي تدل على أن المنهي عنه كبيرة كما لو لعنا ولا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك صحيح بينما تعارض الجواب له كما لو دلش النص على أنه محرم ودل نص آخر على أنه شرك البينهما تعارض الجواب لا نص يدل على التحريم ونص يدل على أنه شرك ايهما أخص الشرك أخص من من التحريم إذا لا تعارض بينهما إذا جاء نص دال على أن الطيرة محرمة ليس منا من تطير إذا الطيرة محرمة كبيره من الكبائر إن الطيرة شرك بينهما تعارض الجواب لا فافهم قال ولا ينافي ما تقدم من ان الطيرة شرك وقول تطير أي فعل طير أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه أو أمر من يتطير له أمر غيره وكذا الكهانة كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه وكذا من عمل الساحل له السحر فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها أو عملت له عالما راضيا بذلك فقد بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شركا كالطيره طيّره التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا سياتي باب خاص بها قال لكونها إما شركا كالطيره أو كفرا كالكهانة والسحر وفيها كذلك قد يكون ماذا قد يكون فيه سيما السحر قد يكون فيه شرك فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه ويأتي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم مصدق به بالسحر قال ومن أتى هذا الشاهدون في الحديث للباب ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال رواه البزار بإسناد جيد وراه بن عين من حديث علي فتعدد طرقه تثبت أن له وجودا في من أن له وجودا في الأصل يعني اذا تعددت الطرق لو كان فيها شيء من, من الضعف يدل على أن الحديث له أصل له اصل وإن كان فيها مقال وقال المنذر إسناد بزار جيد انتهى قال والبزار هو الإمام الحافظ المشهور أبو بكر أحمد بن عمري ابن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير سماه البحر الزاخر قال الدار قطني ثقة يخطئ ويتكل على حفظه, يتكل على على حفظه صدوق روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق أصله من البصرة ومات في الرمل سنة مائتين واثنين وتسعين قال وروه الطبران في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره فهو من رواية البزار وقال المنذرين وإسناد البزار جيد وإسناد الطبران حسن إسناد البزار جيد وإسناد الطبراني حسن لذلك قال ماذا يدل على أن له أصلا يدل على أن له أصلاً. قال دون قوله ومن أتى إلى خيره قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال التي نحو ذلك هذا ظاهر كلام البغوي أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي يعني علم الغيب إما أن يكون متعلقا بشيء وقع الذي يعبر عنه بالماضي أو بالمستقبل ظاهر كلامي هنا ماذا؟ لأنه ذكر الضالة ونحوها حليد دل على أنه يرى أن الكاهن عام يشمل ما من يدعي المستقبل أو الماضي قال البغوي والامام الحجة منسوب إلى بغى من قرى خرسان مدينة بين هرات ومر بليدة بخرسان ويقال لها أيضا بغشور واسمه الحسين ابن مسعود محي الدين الفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعه الشافعي عالم خراسان وصاحب التصنيف كالتهذيم ماذا الشافعي وشرح السنة والمصابيح والتفسير سمع عن جماعات منهم القاضي حسين والمليح والداودي والصيرفي وعنهم محمد العطار ومحمد أبو الفتوح الطائي وجماعة مات سنة خمسمائة وستة عشر قال وظاهر كلامه أي البغوي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات بأقيسة فاسدة يدعي معرفتها بها يعني بهذه الأقيسة وخيالات شيطانية وربما تنزلت عليه الشياطين ومازلت أنفاسه الخبيثة أنفاس إخوانه من الشياطين يعني ربما يستعمل ماذا؟ الجن حينئذٍ اجتمع عنه. اجتمع عنه. استعان بالجن أو لم يستعن به بالجن ويسمى حينئذٍ عنده ماذا يسمى عرافا قال وما زرت أنفاس الخبيثة أنفاس إخوان من الشياطين فإنها تنزل على كل على الكاهن. والمنجم والرمال والساحل ونحوه وكل من ادعى شيئا من هذه الأمور لقوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم إذن العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضاله نحو ذلك قال وقيل العراف الكاهن هو الكاهن هو هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ويأخذ عن مستلق السمع نحو ذلك وسمي عرافا لادعائه المعرفة منسوب إلى المعرفة العلم وقيل الذي يخبر عما في الضمير أي وقيل الذي يخبر عما في الضمير داخل أيضا في اسم العراف وكلهم يصدق عليهم الوصف. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحن جعله ماذا؟ اسم جنس عام حنيذ هو صادق على جميع الأصناف المذكورة فالكاهن عراف والمنجم عراف والرمان عراف ونحوهم عراف حينئذ العراف يصدق على مدعي الغيب مطلقا سواء كان في الماضي أو كان فيه في المستقبل وكما ذكرت لك هذا الخلاف لا أثر له في ماذا؟ في الحقائق وفي الأحكام صحيح؟ الخلاف هذا كله لا يظن ظن يضنضان إذن إذا اختلفنا في الكاهن أو غيره حينئذ نقول ماذا؟ اختلفت الحقائق أو اختلفت الأحكام الشرعية لا بل هي ثابتة كما, كما هي سنسمي عرافا أو سمي كاهنا الحكم وحيلين يدوروا معه حقيقة وجودا وعدما قال ونحوهم كالخا كالحازني الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشفة صوفية ونحوهم وقال أيضا نتامية الله تعالى في موضع آخر والمنجم يدخل فيه في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه هو في معناه وقال أيضا في موضع آخر والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء. وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من دنس الكاهن وأسوأ حالا منهم. فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر. عرافة والتيسير العراف طرف من السحر. يعني نوع من من السحر. يعني إذا نكون داخلا كذلك في مفهوم الساحر. والساحر اخبث وقال ابن قيم رحمه الله تعالى من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا يعني يصدق العراف كذلك على العائف إذا كلها أسماء متداخلة قال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق فهؤلاء أدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات هذا المقصود؟ يعني الباب كله معقود على أي شيء من يدعي علم المغيبات سمه عرافا سمه كاهنا سمه ما ما شئته قد تتغير حتى في هذا الزمان قال من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف وكشفكم لاستعانة به بالجن ومنه هو من الشياطين ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصة وكله كذلك باستعانه الشياطين لأنه يدعي ماذا؟ علما بغائب هذا لا يعلم إذا ضرب بالحصة حينئذ ما الذي أدراه أن الضال في مكان كذا وكذا ما من استعمال للجن ويكون بالفأل والزجل والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنديم والكهانة والسحل نحو ذلك من الجاهلية. علوم الجاهلية كل من ليس من أتباع الرسول أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرم قبل البعث وكل هذه الأمور يسمى صاحبه كاهنا وعرافاً أو ما في معناهما ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد وكذا الذي يعزم على المصروع العزائم كما مر الرقى يعني قد يكون مستعينا به بالجن أو داخل كذلك فيه في هذا المعنى وكذا الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه والذي يحل السحر الذي يحل السحر كذلك فإذا كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجني، فإنه يكفر فإنه يكفر كان حل السحر بل هو كذلك مطلد كما سياتي نشرة حينئذ إذا كان لا يكون إلا بي بالسحر بمعنى أنه يذبح أو يفعل شيئا من الشركيات حينئذ صار كفراً, صار كفرا قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أباجاد هذا الأثر لم يعزه المصنف قد رأوا الطبران عن ابن عباس مرفوعا اسناده ضعيف لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق من خلاق عرفنا هذه الجملة ماذا تدل على ماذا على كفر نعم ليس له في الآخرة من خلاق معناه كافر خلاق يعني من نصيب حينئذ هذه إذا صح دل على أنه ماذا على أنه كفر على أنه كفر أكبر مخرج من من الملة وإذا لم يصح ننظر إلى المعاني ليس المراد أن من يكتب أبجاد معناه لا يكفر مطلقا لا قد يكفر اذا كان يدعي بها علم الغيب حينئذ كل من ادعى علم الغيب كافر مبتدع عن الاسلام باي وسيله كانت صح او لا فاذا ضعف الاثر لا يدل على ان ما اراده ابن عباس لا يكون ثابتا وكما تقرر سابق عدم الدليل المعين ها اكمل لا يستلزم عدم المدلول او عدم الحكم كلاهما عبارتان من تيمير رحمه الله تعالى من يشرح ما المراد بهذه الجملة عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول أو عدم الحكم يعبر هنا في هذا المقام عدم الحكم بمعنى نعم نعم نعم إذا قلنا كتابة أبا جاد هل تكون كفرا أو لا هل قلنا استخدم الجن فهو كافر لم يأتي دليل خاص أن من كتب أبا جاد فهو كافر لكن هل معنى ذلك أنه لذا لم يأتي دليل معناه لا, لا يكفر جواب لا فعدم الدليل المعين الخاص بكتابة أبا جاد لا يدل على أن أنه لا يكفر بل قد يكفر من دليل اخر نصوص عامة وأصول القواعد كلية عدم الدليل المعين لو انتفى قد يظن الظان احيانا في مناظرات نحوها أنه إذا أبطل عليه دليلاً ما أو حديثاً ما أو ضعفها أو وجه استدلال معناه الحكم قد انتهى وزال لا بل ثم أدلة عامة تدل على الحكم والدليل العام يدل على الحكم كالدليل الخاص صحيح او لا ولذلك من القواعد مثلاً العامة التي تدل على أحكام عامة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو فواجب قد يجتمع مع دليل خاص وقد لا يأتي هل إذن نستدل بماذا نستدل بالقاعدة فقل هذا الأمر واجب لماذا لأنه لا يتم الواجب إلا, إلا به وكل ما كان وسيلة إلى واجب وتوقف الواجب عليه صار مقدمة له ومقدمات الواجب واجبة هذا استدلال صحيح متفق عليه هل يلزم أنه يأتي دليل خاص يدل على ذلك الجواب له وبهذا الدليل كما قال الطوفي وغيره أجمع أهل الأصول على أن من شرط الاستنباط العلم بلسان العرب وليس عندهم إلا هذه القاعدة هل إذا لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتعلم لسان العرب ولم يأتي حينئذ لا يدل على أنه واجب ها هذا المراد هنا إذا لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم النحو ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم البلاغه ولا الصرف جاء ثبت لم يثبت هل معنى ذلك أنه لا يجب الجواب لا بل هو واجب ولو لم يأتي دليل معين إذن عدم وجود دليل معين لا يدل على ماذا على أن الحكم ليس ثابتا بل هو ثابت في نفسه لكنه بقواعد عامة هنا لو ضعف هذا الأثر لا يدل على أن ما تعلق به لا يكون كفرا قال رحمه الله تعالى كتابة أبي جادل تعلمها لمن يدعي بها علم الغيب تبين دعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد وهو الذي يسمى علم الحروف علم الحروف فيقطعون حروف ابجد هوز حطي كلمه سعفف تعرفون هذه قرشت ثخذ ضضع فيجعلون الالف واحدا والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر وهو الياء من حطي بعشرة ثم يبداون بالكاف عشرة واللام عشرين هذه التي يذكرونها بعض أهل العلم في المنظومات فيضبط التاريخ بماذا؟ بالحروف قالوا هكذا إلى الشيم مئتين إلى أن تتم هذه الحروف وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا فلا بأس به إذن تعلم هذه الحروف ابجد هوز من أجل أن يتعلم الحروف أو الحساب لا إشكال فيه الإشكال في ماذا؟ ها في جعلها وسيلة إلى ادعاء علم الغيب إذن ادعاء علم الغيب هو العله فحيثما توصل إليه بأي سبب كان هكذا كقاعدة سواء كان بعلم الحرف أو لا يكون ماذا يكون محرما قال وينظرون في في النجوم لو الحال هنا أي يكتبون بسير النجوم وحركتها فيربطون بينهما كما مر قال أي ويعتقدون أن لها تأثيرا فمحمول على التأثير لا التسهيل كما مر معنا فيأخذون أمورهم ومقاصدهم بما يبين لهم على زعمهم الفاسد من النجوم بإعداد وحساب يزعمون أنهم يدركون بذلك علم الغيب يعني فهذا النوع أيضا من العرافين قال ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق من لا أرى بالفتح بمعنى لا أعلم ويجوز الضم بمعنى لا أظن لهم عند الله من نصيب وهذا الاثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامه قال الهيثم فيه خالد ابن يزيد العمري وهو كذاب, كذاب قال ورواه عنه حميد ابن زنجويه بلفظ رب ناظلا في النجوم وقد استأثر الله بعلم الغيب كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم والحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم إذن المراد به ما يتعلق بماذا؟ بالكهانة والكهان والعرفون علمهم باطل فإن استدلوا على ذلك ب دعاء الملغي فهم كفار حكم حنيذي يكون الحكم ك... كالساحر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه في النشرة هذا الباب السابع والعشرون باب ما جاء فيه النشرة ويبدأ الصلاح حل السحر عن عن المسحور. قال في التيسير لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون حنيدي مضادة التوحيد وقد تكون مباحة إذا فسرنا النشرة بما يعمه الرقية الشرعية إلا في الشرع فالنشرة هي من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا للعهد الذهني كما سياتي قال هنا المحشي بضم النون يعني نشرة على وزن فعلا بضم النون من نشر شيء فرقه فالنشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا من الجن سميت بذلك لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء يعني ما أبقاه وأقعده أي يحل ويكشف ويزال عنه ومنه الحديث فلعل طبا أصابه لعله يشير ماذا إلى حديث عائشة بسحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشره به قل أعوذ برب الفلق أي رقاه ونشره أيضا إذا كتب له النشرة وهي كالتعويذ والرقية قال ابن الجوزي النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر إذن في كلام مصنفون في تعريف النشرة قد يفهم منه ماذا أنه عمم ما وهو كلام الشيخ سليمان في في التسير بناء على كلام ابن القيم الآتي أن النشرة قد تكون باطلة وقد تكون حقا إذا كانت حقا فهي النشرة الشرعية يعني الرقية به من القرآن ونحوه وإذا كانت به تعازيم ونحويه عن إذن تكون ماذا؟ تكون سحرا قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان سئل عن النشرة ثم قال ماذا؟ هي من عمل هي اتى بالضمير يعني المسؤول عنه والمسؤول عنه ما هو؟ النشره الجاهليه حل السحر عن المسحور فبين النبي صلى الله عليه وسلم انها من عمل الشيطان ما قال انها حرام صحيح قال هي من عمل الشيطان ها موجوده الاستدلال ها من عمل الشيطان من عمل الشيطان هذا تقبيح ام لا تقبيح إذا ليس في عمل الشيطان ما هو خير وإنما يؤز مع أنه يأتي بماذا بالأباطين إذا القول هي من عمل الشيطان هذا أبلغ من مجرد النهي أبلغ في الدلالة على التحريم من مجرد النهي أي من العمل الذي يأمر به الشيطان الشيطان يأمر بماذا بطاعة الله تعالى أو بمعصيته بالمعصية إذن إذا كان يأمر بذلك دل على أنه حرام أي من, من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحى به، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد لأن نسبتها إلى الشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها. وعم يعني ذكر العلة ذكر العله قال هنا هي من عمل الشيطان أي الأكبر يعني الشيطان الأكبر. أي عندنا الشيطان أكبر وأصر بهذا الاعتبار، لكن الذي هو إبليس الأب. أو جنس الشياطين وألف النشرة للعهد أي الذهني, عهد الذهني لأن السائل هنا سال عن ماذا؟ عن نشرة كائنة في الجاهلية وليس ثم إلا ماذا حل السحر عن عن المسحول بسحر مثله وعنذن قال للعهد الذهني أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها وهي شرك وهي شرك هي من عمل الشيطان أو بواسطته لأنهم ينشرون عن المسحور بأسحال واستخدامات شيطانية فهذه حرام, بالاتفاق, حرام بالاتفاق قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود في سننه عن جابر، ورواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيم ابن معقل ابن منبه عن عمه وهب ابن منبه عن جابر. قال ابن مفلح اسناده جيد وحسنه الحافظ قال وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله سئل عنها يعني حل السحر عن مسحور بسحر مثله فقال ابن مسعود يكره كرهها هنا مراد بها التحريم نعم كرهها عند المتقدمين تطلق ويراد بها التحريم وليست هي ككرهها عند المتاخرين قال ابن مسعود يكره هذا كله يعني كل انواع النصرى أي المحرمه نشر أي المحرمة وظاهره ولو كانت مباحة لكنه غير مراد لان النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعه لم يقل أحد بماذا بالمنع منها قال هنا اجاب بقول الصحابة احمد أحمد أجاب بي بقول الصحابة وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه في ذلك الاستدلال به هذا محتمل مجرد احتمال أنه عدل إلى قول الصحابة حينئذ يحتمل أنه ليس عنده نص ويحتمل أن عنده ناص لكن ماذا عدل إلى فهم الصحابة عدل إلى فهم الصحابة فهو محتمل قال هنا أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا مطلقا يعني مر معنى هذا باب ما جاء في الرقة والتمائم الباب السابع من القرآن وغيره مطلقا أي من القرآن وغيره يعني ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان ليست النشرة التي تكون بالآيات هذه تفصيل بمعنى أنه في التمائم عمما كره التمائم مطلقا من القرآن أو من غيره النشرة هنا قال الإمام أحمد يكره هذا كله ولو كانت من القرآن الجواب لا يعني فرق بين البابين كما ذكر هنا عند ابن مسعود رضي الله تعالى فسوى في التمائم دون تفصيل بين القرآن وغيره وأما النشرة التي يراد بها القراءة على المسحور أو غيره أو من به مس إذا كانت من القرآن يكرهها ابن مسعود لماذا؟ لأنها ثابتة ثابتة بالنص قال يكره النشرة التي من عمل الشيطان كما يكره تعليقه التمائم مطلقا فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وهو تحريم هذا كله تحريم هذا كله يعني تحريم النشر التي هي من عمل الشيطان الإمام أحمد ظاهر النص هنا يدل على ماذا على التحريم بخلاف ما ترجع عند الحنابل المتاخرين. حينئذ جوزوا هذا هذا النوع قال ومستنده الحديث وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسين عن الحسن رفعه النشرة من عمل الشيطان نشرة من عمل الشيطان أو مرسل قال هنا وللبخاري عن قتادة أي روى في صحيح بخاري تعليقا وفي بعض النسخ وفي البخاري ووصله الاثرم أبو بكر في كتاب السنة من طريق أبان العطار عن قتادة مثله ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلغض يلتمس من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع قال قلت لابن المسيب مسيب مسيب يجوز فيه الوجهة كل مسيب ففي الفتح سواء سعيد يعني فيه الوجهة رجل به طب بكسر الطاء أي سحر يقال طب الرجل بالضم إلى السحرة ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما يقال للذيغ سليم اللذيغ يعني ماذا أصابه؟ عقرب نحوها ويقال له سليم باب التفاؤل قد يموت لكنه يسمى ماذا يسمى سليما والطب اسم للبرء من الداء أو اسم للداء من الأضاد يقال للعلاج علاج الداء يسمى ماذا يسمى طب والسحر من الداء يقال له ماذا طب فهو من الأضاد قال هنا رجل به طب أو يؤخذ عن مرأته أو يحتملها للشك أو للتنوين من هذا أو ذاك يؤخذ بفتح الواو مهموز وتجديد الخاء معجمة المراد به هنا أن يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها هذا نوع من السحر يسمى الربط قال يصل إلى لا ولا يصل إلى جماعها والأخذة بضم الهمزة والتأخيذ رقية بسحر تحبس بها الساحر أزواجهن عن غيرهن من النساء أزواجهن عن غيرهن من من النساء يعني لا يأخذ ثاني وحينئذ تربطهم واخذ وأخذ سحرة أو خرزة يؤخذ بها وأخذته رقته بالسحر أي فماذا يصنع به هذا الشاهدنا يعني التأخير المراد به ماذا نوع من أنواع السحر وهو أن يحبس عن عن زوجته حينئذ لا يصل الجمعية كيف يحل هذا النوع بماذا قال ماذا؟ أو يؤخذ عن أمرتي؟ أي يحل عنه؟ أو ينشر؟ أو هنا للشك؟ لأن الحل هو النشر يعني ابن سيم قال شيء واحد يحل عنه. السؤال هنا السؤال. أي يحل عنه؟ أو ينشر؟ النشرة بمعنى بمعنى الحل. يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول من حل العقدة يحلها نقضها وفكها وينشر بضم الياء وتشديد الشين. ونشر عنه إذا رقاه كأنك تفرق عنه العل، يعني المرض، قال هنا الشاهد لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني إزالة السحر، إصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى، اي لا بأس بمعالجته بأمور مباحة، لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضره دفع المضر يعني كأنه، كما فهم ابن القيم وغيره أن ابن المسيب هنا ما اراد حل السحر بالسحر وإنما أراده بالوسائل المباحة بالوسائل المباحة ولذلك قال ماذا؟ لا بأس بمعالجته بأمور مباحة وإن كان الظاهر ماذا الظاهر أن السؤال عن سحر حل السحر به بالسحر هذا ظاهر النص لكن قال باب احسان الظن لأن تحريم السحر هذا مقطوع به وليس محلا للاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي من عمل الشيطان وهذه النشرة وهي خاصة حينئذ من البعيد أن ابن المسيب يخالف هذه النصوص ويخالف ما ورد عن الصحابة واتفاقهم في ذلك حينئذ باب إحسان الظن قالوا ماذا أراد به النشرة التي هي بمعنى استعمال الأمور المباحة استعمال الأمور المباحة وإن كان ظاهر النص ماذا أنه أراد به حل السحر عن أنسه لذلك وقع نزاع عند المتأخين اما الصحابة فمحل إجماع لا خلافة ووجه الإجماع أن النصوص عامة ولا يفلح الساحر أي ساحر ولو كانت وظيفته فقط حل السحر عن, عن المسحور لأمر يراد به الإصلاح أو أراد به الإفساد مبتقاً يعم أو لا عم فكل ساحر في كل سحر فهو منفي عنه الفلاح كافر أو لا كافر والكافر يبقى أو يزال يزال إذن ولا يفلح الساحن هذا النص كاف في الدلالة على أنه لا يحل حل السحر على المسحور بسحر مثله وهذا باطل والاجتهاد الذي يذكره المتأخر اجتهاد باطل مسألة ليس فيها ماذا ليست محلا للاجتهاد ولو صح أن ابن المسيم ذكر بهذا النص انه أراد به الاستثناء وأنه إذا أريد بالسحر الإصلاح فالذين صار جائزا قل هذا اجتهاد منه ومعارض معارض للنصوص قال هنا هذا من ابن المسيب رضي الله عنه يحمل على نوع من النشرة لا محظور فيه هذا تاويل معنى باب احسان الظن بن المسيب رحمه الله تعالى انه يحمل على نوع مشروع كالرقى باسماء الله وكلامه ولا يعلم أنه سحر وحاشاه هنا جاء التاويل وحاشاه رضي الله عنه أن يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فإنما هو فساد وكفر أو كذلك هذا العصر لكن ظهر النص ماذا؟ أنه اجتهد في ذلك قالوا يدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح فأي إصلاح في السحر؟ أي إصلاح فيه؟ قالوا مراده ماذا؟ أراد به نوعا من أنواع الرقى المشروعة حينئذ عمم معنى النشرة فالنسرة حين temps تطلق ويراد بها الرقى المشروعة وتطلق ويراد بها ماذا حل السحر عن المسحور بسحر ليس حل السحر على المسحور مطلقا لها قد يكون بماذا قد يكون به بالقرآن هذا جائز حل السحر بمعنى أن يقرأ على المسحور فيحل عنهم وأما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا كفر ولا يجوز البدها قال رحمه تعالى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر يعني هذه قاعدة في بابي السحر هنا لا يحل السحر إلا إلا ساحر اذا ادعى انه ماذا حل السحر بغير القرآن يكون يكون ساحر. يكون ساحرا قال لا يحل السحر إلا ساحر ذكره عنه ابن جوزي في جمع المسانيد بغير اسناد ولفظه لا يطلق السحر إلا ساحر لا يطلق بمعنى يحل وقال ابن جوزي بعد ذلك يحل السحر عن المسحورين ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر لا يكاد يقدر عليه اي حل السحر عن المسحور بسحر هذا لا يفكه الا ماذا إلا الساحر الا ساحر ولذلك قال إلا من يعرف السحر وإذا عرف السحر وتعلمه صار كافرا صار صار كافرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى اراد ان يجمع بين هذه الاثار المتعارضه في الظاهر قال النصرة حل السحر عن المسحور اطلق لا يقيد به بسحر اذا قيدناه بسحر صارت هي النشرة المحرمة حل السحر عن المسحور يعني فك السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وفيه النص سابق وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر الا سحر فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور عن عن المسحور فيتقرب الناشر والمنتشر ناشر الذي الفاعل والمنتشر الذي أراد الحل عنه إلى الشيطان كل منه يقول له اذبح كذا وافعل كذا بما يحب فيبطل عمله على المسحول فيزول ذلك السحر والناشر هو الذي يحل السحر ساحل نفسه والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه قال له افعل كذا فيذهب فيفعل وهو حرام وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه يعني داخل في مفهوم السحر حرام بمعنى انه قد ارتكب ماذا السحرة وإذا صدقه حليز يكون كافرا قال والثاني النوع الثاني من نوعي النشرة النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا هذا جائز قوله والأدوية المباحة أراد به أن نوعا من الرقى كما مر معنا يكون جائزا ولا يكون ماذا لا يكون مشروعا بالمعنى الاخص بمعنى أن الرقى ثلاثة أنواع ممنوعة محرمة ثانيا مشروعة يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا جائزة بمعنى انها علمت به بالتجربة نحو ذلك هذا لا بأس به لا بأس به ما لم يكن فيه شيء محرم ولذلك قال ابن القيم والأدوية المباحة إذا ثم أدوية مباحة قد يحل بها ماذا السحر لا بأس به يكون جائزة لأن الأصل في الدواء والمعالجة الإباحة والحل إلا ما دل النص على على تحريمه قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام هذا الإمام الجليل مقيم رحمه الله تعالى لما فيه من الجمع بين القولين لان ثم تعارضا بينهما وبيان أنه لا تنافي بينهما لا تنافي بينه كان فيه تنافي والله اعلم فيه تنافي بين بين القولين ولذلك روى ابن جرير في التهذيب عن سعيد بن المسيب انه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه فقال هو صلاحه قال قتاد وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساح ينكر عليه يعني لا يعلم ذلك إلا ساحة قال فقال سعيد المسيم إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع ظاهر ماذا أن تفرقه بين السحر ما كان نافعا وما كان ما كان ضارا لأنه لما بلغ الحسن ذلك أنكره قال لا, يح لا يعلم ذلك إلا ساحة لا يعلم ذلك إلا إلا سح. قال سعيد إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. إنما نهى الله عما يضر. هذا جواب على على أي شيء النشر المباح فيها نهي لا. إذن إنما نهى الله عن السحر الذي يضر وأما السحر الذي لا يضر والذهاب إلى الساحر هذا لا باسمه هذا ظاهر النص ولذلك اعتمد الحنابلة هذه الرواية وجعلوه من الأمور التي يجوز فيها من باب الضرورة العلاج. صواب أنها باطل لا يصح لا يصح حل السحر يعني المسحول بسحر البتة مطلقا والدليل هو عموم النصوص وإذا كان كذلك عن يكون ماذا يكون عاما في جميع أحواله سواء كان أراد به الصلاح أو أراد به الإصلاح أو أراد به الإضلال ولا يفلح الساحر مطلقا دون تفصيله والسحر محرم بالإجماع دون تفصيله بين أنه يريد ماذا يريد الإصلاح أو يريد به النفع أو يريد به الإضرار فالعلم في ذاته محرم والساحر في ذاته بقطع النظر عن عمله الأصل فيه ماذا؟ إعدامه وقتله وهذا يدل على ماذا إذا جعلناه باقيا يفك السحر عن الناس هذا صار معارضا لقتله لابد من إبقاء بعض السحر من أجل أن يعالج الناس وهذا لا شك أنه باطل يعود إلى الأصل بماذا بالنقض على كل قول باطل يعني لا يحتاج إلى رد أن يقال بأنه يجوز حل السحر عن عن المسعور به الذهاب إلى السحرة قال هنا وبياني أنه لا تنافي بينهم وإنما يصدق بعضها بعضا قال ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن ليث ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب قرأ في الماء هذا لم يقل عن السلف لم يقل عن, عن السلف قال تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور لكنه جائز لكنه جائز ليس المرض بالمنع قال ثم يصب على رأس المسحور فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر من سورة يونس إلى قوله مجرمون وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الأربع الآيات وقوله إنما صنع كيد ساحر الايه وقال ابن بطال في كتاب وهب ابن منبه إنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقهم بين حجرين يعني يدقهم هذا المراد ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهذا خاص فيه في الربط في المسألة التي سئل عنها هنا سعيد المسيّم أو يؤخذ عن امراته يعني ربطة حينئذ هذه يقول ماذا بالتجربة عندهم ثابت أنه مما يحل به هذا النوع وهو جائز في أصله جائز في في أصله قال فيدق بين حجرين ثم يضرب بالماء ويقرأ فيه ايه الكرسي والقواقل قواقل يعني السور التي تبدا بقل وهي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثم يحسوا منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل اذا حبس عن اهله يعني هذا خاص علاج خاص قال إذا حبس عن أهل فالنوع الثاني الذي ذكر القيم يشير إلى نحو هذا وعليه يحمل قول من أجاز النشرة من العلماء من العلماء أجاز النشرة لكن لا يهم ينصون على ماذا على أن حل السحر عند ساحل جائز العودة في كتب المتأخرين لكنه باطن قال إحسان ظن ظن بهم وما كان بالسحر فيحرم يعني التفرقة بين النوعين النشرة الجائزة التي تكون بأدوية مباحة أو تكون بالقرآن والآيات هذا لا إشكال فيها لا إشكال فيها ويمجمع على جوازها النوع الثاني وهو ما كان فيه سحر وكان فيه شرك أو كان فيه ذهاب إلى كاهن أو عراف أو ساحر حينيذين تكون ماذا؟ تكون محرمة سواء قيل بكون حسن أشار أو المسيب أشار إلى ذلك او لا حينيذين يكون قولا مصادما للنصوص والله تعالى أعلم